ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها المسلمون اسبغ الله تعالى على الخلق نعما عظيما ظاهره وباطنه وما بكم من نعمه فمن الله وصفا جل وعلا نعمه هي انفس النعم واعلىها منحها لمن شاء من عباده وحرم منها الكثير وهم يتمنونها قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وذالك اذا عاين الكفار الحقيقه ندموا على الكفر وتمنوا انهم كانوا مسلمين وهذه النعمه هي اكثر النعم عرضه للزوال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله تعالى يقلبها كيف يشاء رواه الترمذي وفي روايه غيره ما من قلب الا بين اسبعين من اصابع الرحمن ان شاء ان يقيمه اقامه وان شاء ان يزيغه ازاغه والحي لا تؤمن عليه الفتنه وقد كان يعقوب عليه السلام يوصي اولاده بالحفاظ عليها يا بني ان الله اصفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ان يديمها ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومن دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وكل مسلم مسلم مأمور بالدعاء في صلاته بالحفاظ عليها اذ بها سعاده الدارين قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال ابن القيم رحمه الله تعالى العبد لا يسرني عن تثبيت الله له طرفه عين والله سبحانه امر عباده ان يساله الثبات على الهدايه يا عبادي كلكم ضالون الا من هديته فاستهدوني اهديكم رواه مسلم والفتن كثيره كالقطره قلت تزيل تلك النعمه والفتن كثيره كالقطره قد تزيل تلك النعمه قال صلى الله عليه وسلم اني لارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر ملتقا عليه والفتن تزعزع قلوب العباد الا من عصم الله تعالى بل قد تخرج المرء عن دينه في يومه قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنه كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم وهذا لعظم الفتن ينقلب الانسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب ولهذا عباد الله اهتم اهل العلم ببيان ما يخرج به المرء من الاسلام الى الكفر وهو ما يعرف بالردة واحكامها ونواقض الايمان والاسلام ايها المؤمنون الردة حكم شرعي الردة حكم شرعي حكم الله به على من كفر بعد اسلامه اختيارا بنطق او اعتقاد او فعل او شك ولو كان هازلا قال ابن تيميه رحمه الله تعالى فالمرتد كل من اتى بعد الاسلام من القول او العمل بما يناقض الاسلام بحيث لا يرتمع معه انتهى كلامه والمرتد وهو من كفر بعد اسلامه له حكم في الدنيا وله حكم في الاخره اما حكمه في الدنيا فقد بينه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بقوله من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري وقد اجمع العلماء على ذلك وما يتبعه من احكام من عزل زوجته المسلمه عنه ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله فان قتل مرتدا صار ماله فيئا لبيت مال المسلمين من حين موته فلا يرثه احد من المسلمين اذ المسلم لا يرث الكافر ولا يرثه احد من الكفار ولو من اهل الدين الذي انتقل اليه لانه لا يقر على ردته قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قال ابن قدامه رحمه الله تعالى من ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا دعيا اليه ثلاثه ايام وضيق عليه فان رجع فبها ونعمته والا قتل انتهى كلامه وليس هذا عاما في كل مرتد بل قد يقتل المرتد في بعض الصور ولو تاب الى الله تعالى قال ابن تيميه رحمه الله فليس كل من وقع عليه اسم المرتد يحقل دمه بالاسلام فان ذلك لم يثبت بلفظ علم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه وانما جاء عنه عن اصحابه في اناس مخصوصين انهم استتابوهم او امروا باستتابتهم انتهى كلامه رحمه الله وقال رحمه الله وقد استقرت السنه بان عقوبه المرتد اعظم من عقوبه الكافر الاصلي من وجوه متعدده منها ان المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزيه ولا تعقد له ذمه بخلاف الكافر الاصلي ومنها ان المرتد يقتل وان كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الاصلي الذي ليس هو من اهل القتال فانه لا يقتل عند اكثر العلماء ومنها ان المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الاصلي الى غير ذلك من الاحكام واذا كانت الردة عن اصل الدين اعظم من الكفر باصل الدين فالردة عن شرائعه اعظم من خروج الخارج الاصلي عن شرائعه انتهى كلامه رحمه الله والحكمه عباد الله الحكمه في وجوب قتل المرتد انه لما عرف الحق وتركه صار مفسدا في الارض لا يصلح للبقاء لانه عضو فاسد يضر المجتمع ويسيء الى الدين واما حكمه في الاخره فقد بينه الله تعالى بقوله ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وذلك فيما اذا مات على الكفر فجعل الله تعالى الموت على الكفر شرطا في حبوط العمل نقول سبحانه ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين ايها المسلمون والارتداد عن دين الاسلام الى الكفر تاره يكون بمفارقه دين الاسلام الى مله من ملل الكفر وتاره يكون بارتكاب ناقض من نواقض الاسلام مع بقاء التسميه بالاسلام واداء شعائره فيكون معدودا من جمله المسلمين وهو ليس منهم وهذا امر خطير يحتاج الى بصيره نافذه يحصل بها الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وهذا مما يلتبس على كثير من الناس بسبب جهله بنواقض الاسلام واسباب الردة فيظن ان من ادى شيئا من شعائر الاسلام صار مسلما ولو ارتكب شيئا من المكفرات وهذا الظن الفاسد انما نشا من الجهل بحقيقه الاسلام وما يناقضه وهذا واقع مؤلم يعيشه كثير من الناس اليوم ممن لا يميزون بين الحق والباطل والهدى والضلال فصاروا يطلقون وصف الاسلام على من يؤدي بعض شعائره ولو ارتكب الفناقض ولم يعلم هؤلاء ولم يعلم هؤلاء ان من ادعى الاسلام وتلبس ببعض العبادات ثم ارتكب شيئا من نواقضه فهو بمثابه من توضأ ثم احدث فلا يبقى ليوضائه اثر بعد حدثه كذلك لا يبقى للاسلام اثر بعد نقضه ان الاسلام ليس مجرد دعوه بلا حقيقه ولا هو جمع بين المتناقضات ولذلك من عجائب هذا الزمان أنك ترى وتسمع قوله هذا مسلم لكنه شيوعي وآخر مسلم وهو علماني أو لبرالي أو ديمقراطي أو قومي أو يسخر بالإسلام وشرائعه أو يعتقد عدم صلاحية الشريعة الإسلامية في هذا الزمان أو يعتقد إمكان أن تجتمع اليهودية والنصرانية مع الإسلام في قالب واحد فقل لي بربك كيف يكون هذا مسلما ان الاسلام دين الحق والصدق ان الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد ولقياده له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله ان الاسلام وحده كامله لا تتجزى ولا تتباعد لا بد من القيام بشعائره وحقوقه وتجنب نواقضه ان الاسلام دين ودوله عباده وحكم وتحاكم وعمل ودعوه وجهاد في سبيل الله تعالى ان الاسلام حكم على كل فعل وقول يصدر من العباد عباد الله انه لا يكون الرجل مسلما انه لا يكون الرجل مسلما بمجرد الانتساب الى الاسلام مع البقاء على ما يناقضه من الامور كفريه كما انه لا يكفي مدح الاسلام والثناء عليه من غير تمسك به والعمل باحكامه فاليوم المنتسبون الى الاسلام كثير ولكن المسلمين منهم بالمعنى الصحيح قليل واليوم تسمع كثيرا وتقرا كثيرا من مدح الاسلام والشريعه الاسلاميه وتحكيمها ولكن اذا رجعنا الى مجال التطبيق والعمل وجدنا الشقة بعيدة بين حقيقة الإسلام وبين كثير من من يمدحونه ويثنون عليه وإنه لمن الظلم الواضح والضلال المبين أن نطلق اسم الإسلام على من لا يستحقه لمجرد أنه يدعيه أو يمدحه أو يثني عليه وهو بعيد عنه بأفعاله وأقواله كما أنه من الظلم الواضح والضلال المبين أن نصف بالإسلام من هو مرتكم لما يناقضه من أنواع الردة لمجرد أنه صلى أو صام أو مارس شيئا من شعائره وهذا وإن وقع فهو إما للجهل بحقيقة الإسلام أو اتباع للهوى وكل الأمرين خطير وقبيح عباد الله إن للتوحيد نواقض ومفسدات تنافي الإسلام وتبطله وهي اعظم الذنوب على الاطلاق فمن وقع في ناقض واحد من نواقض الاسلام فقد خرج من ملة التوحيد وخلع منه رقه الدين والعياذ بالله تعالى فلا ايمان يبقى مع هذه النواقض او مع احدها ونواقض الاسلام التي تحصل بها الردة كثيرة ونذكر منها ما يكثر وقوعه اليوم في مجتمعاتنا ان نكون على بينه منها لنحذرها فمنها وهو اعظمها الشرك بالله تعالى فمن اشرك بالله تعالى بان دعا غير الله من الموتى والاولياء والصالحين او ذبح لقبورهم او نذر لها او طلب الغوث والمدد من الموتى او اعتقد ان هناك من ينفع او يضر غير الله تعالى فيتوجه اليه بالعباده او يصرف اليه شيئا منها كما قال المشركون في تعليل عبادتهم الاصنام ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا فمن وقع في شيء من هذا فقد ارتد عن دين الاسلام قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال سبحانه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار قال ابن تيميه رحمه الله من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ما يسالهم ويتوكل عليهم كفر اجماع وهذا واقع اليوم في كثير ممن يدعون الاسلام الشرك في عباده الله تعالى مثل ما يفعل عند القبور من التقرب الى الموتى في طلب الحاجات منهم وصرف النذور لهم والذبح لاضرحتهم والذبح للجن لطلب شفاء المريض الذين يذهبون الى المشعوذين والدجالين لطلب العلاج منهم فيامرونهم بالذبح للجن فيمتثلون ذلك من غير مبالاه والذبح لغير الله تعالى شرك اكبر ومن انواع الردة عن الاسلام الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي يستهزئ باعفاء اللحى او بالسيواك او بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر او بالجهاد في سبيل الله او غير ذلك من شرائع الاسلام قال الله تعالى قل ابي الله اياته قل ابي الله اياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم قال ابن حزم رحمه الله صاحب النص ان كل من استهزأ بالله تعالى او بملك من الملائكه او بنبي من الانبياء عليهم السلام او بفريضه من فرائض الدين فهي كلها ايات الله تعالى بعد بلوغ الحجه اليه فهو كافر ومن نواقض الاسلام من من لم يكفر المشركين من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم وذالك لان الله تعالى كفرهم في ايات كثيره من كتابه وامر بعداوتهم ونهى عن ولاتهم ومحبتهم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء بل ان ربنا سبحانه ضرب لنا مثلا عظيما في كتابه ودعانا الى اخذ العبره من فقد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براؤ منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده واخبرنا سبحانه ان اليهود والنصارى ساخطون علينا ولا يزالون كذلك حتى ندعَ دينَنا، ولن ترضَى عنكَ اليهودُ ولا النصارى حتى تتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قال القاضِ عياضٌ رحمه الله تعالى ولهذا نُكفِّرُ من دانَ بغير مِلَّة المسلمينَ من المِلَلْ أو وقفَ فيهم، أو شكَّ أو صحَّحَ مذابَهم، وإن أظهرَ مع ذلك الإسلام واعتقدَه واعتقدَ إبطالَ كل مذهبٍ سواه، فهو كافرٌ باظهاره ما اظهر من خلاف ذلك انتهى كلامه رحمه الله ومن انواع الردة عن الاسلام الحكم بغير ما انزل الله فمن حكم بغير ما انزل الله وهو يرى انه احسن من حكم الله ورسوله واصلح للناس او يرى انه مخير بين ان يحكم بما انزل الله او يحكم بغيره من القوانين فهو كافر مرتد عن الاسلام قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وسواء حكم القانون في كل شيء او حكمه في بعض القضايا ما دام انه يرى ان ذلك اصلح للمجتمع او انه امر جائز فهو كافر بالله العظيم ولو صلى وصام وزعم انه مسلم وليس الاعتقاد شرطا في كفره بل الحكم بغير ما انزل الله كفر عملي اكبر وحقيقته انه ما عدل عن تحكيم شرع الله الا وهو يعتقد انه احسن منه ولو ادعى خلافه وكذلك الذي يطلب التحاكم الى غير الشرع قال الله تعالى الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان أن يُضِلَّهم ضلالًا بعيدًا إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويُسلِّموا تسليماً وهذا خطرٌ داهم المسلمين اليوم فإن الحكام في هذا الزمان نبذوا كتاب الله تعالى واستبدلوه بقوانين السوردوها من الغرب ويُرِد الشيطان أن يُضِلَّهم ضلالًا بعيدًا وحكموا بها بين الناس فيجب على المسلم ان يعرف حكم الله في هؤلاء ويحكم به عليهم ولا يرضى بفعلهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ما يسالهم يتوكل عليهم كفر اجماعا وكذلك من جحد بعض الرسل او بعض الكتب الالهيه فقد ارتد لانه مكذب لله جاحد لرسول من رسله او كتاب من كتبه وكذلك من جحد الملائكه او جحد البعث بعد الموت فقد كفر لانه مكذب للكتاب والسنه والاجماع وكذلك من سب الله تعالى او سب نبيا من انبيائه فقد كفر وكذلك من ادعى النبوه او صدق من يدعيها بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر لانه مكذب لقول الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ومن جحد تحريم الزنا او جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهره المجمع على تحريمها كلحم الخنزير والخمر او حرم شيئا مجمعا على حله مما لا خلاف في حله كالمذكهات من بهيمه الانعام فقد كفر وكذلك من جحد وجوب عباده من العبادات من العبادات الخمس الوارده في قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ومن استهزأ بالدين او امتهل القران الكريم او زعم ان القران نقص منه شيء او كتم منه شيء فلا خلاف في كفره وقال رحمه الله تعالى ومعلوم بالاضطرار من دين الاسلام واتفاق جميع المسلمين ان من سوغ اتباع غير دين الاسلام او اتباع غير شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من امن ببعض الكتاب وكفر ببعضه وقال رحمه الله تعالى ومن سخر بوعد الله او بوعده او لم يكفر من دانا بغير الاسلام كالنصارى او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر اجماعا وقال رحمه الله من سب الصحابه او احدا منهم واقترن بسبه دعوى ان عليا اله او نبي وان جبريل غلط فلا شك في كفره انتهى كلامه رحمه الله تعالى وكذلك من حكم القوانين الوضعيه بدل الشريعه الاسلاميه او اعتنق فكره الشيوعيه او القوميه او الديمقراطيه بديلا عن الاسلام فلا شك في كفره وردته قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا فرق في جميع هذه نواقض بين الهازل والجاد والخائف الا المقره وكلها من اعظم ما يكون خطرا واكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم ان يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه واليم عقابه ايها المسلمون هذه نماذج من نواقض الاسلام وهي اكثر مما ذكر بكثير فعليك ان تتعلمها وتعرفها لتحذر منها وتجتنبها فان من لا يعرف الشرك والكفر يوشك ان يقع فيه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوشك ان تنقض عرى الاسلام عروه عروه اذا نشا في الاسلام من لا من لا يعرف الجاهليه لذا يجب الحذر واول خطوات الحذر التعلم والتفقه في الدين فان من لا يعرف الردة يوشك ان يقع فيها من حيث لا يشعر وينبغي الحذر من اطلاق لفظ المرتد او الكافر دون درايه او معرفه حقه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كفر الرجل اخاه فقد باءا بها احدهما رواه مسلم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين